يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلس الرائد، فما له من قوة ولا ناصد، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إن